قل من رب السماوات ولا ارضق لله قل فاتختتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جعلوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوكَ خَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ القهار